قد دعاني للجهاد وللفدا أماه إني زاحف للخلد لن أترددا اذا سقطت مددا فالموت ليس يخيفني وامنا يا ان استشهد وامنا يا أمّاه ديني قد عاني للجهاد وللفدا أمّاه إني زائف للخلد لن أثردد أمّاه ديني قد عاني للجهاد وللفدا أمّاه ديني قد للخلد لن أثردد امّا مولا تبكي علي اذا سقطت ماتدا امّا اولى تبكي علي فالموت ليس يكيفني وبناي أن أستشهد وبناي أن أستشهد الله أكبر كلما صوت القنابل زغردا الله أكبر كلما صدح الرصاص غردا الله اكبر كلما صوت القنابل غردا الله أكبر كلما صدح الرصاص وغردا الله اكبر لن تضيع دي ما اخواني سدا الله اكبر لن ما اخواني سدا النصر أقبل ضاحكا والحق زاد تواقدا والحق زاد تواقدا أماه ديني قد عاني للجهاد وللفدى أماه إني زاحف للخلد لن أترى أماه ديني قد عاني للجهاد وللفدى أماه إني زاحف للخلد لن أترى الدد أماه لا تبكي علي إذا سقطتم ما الدد أماه لا تبكي علي إذا سقطتم ما الدد ليس يخيفني وَمَنَا أن أَنْ أُسْتَشْهَدَ وَمَنَا يَا أَنْ أُسْتَشْهَدَ نَقْبَلُ الخُنُوعَ وَهَامُنَا عَلَمٌ عَلَا طُولِ الْمَدَى نَقْبَلُ الصَّغَارَ وَلَوْ أَعَدَّ الثَّابِفُونَ لَنَا الْمَدَى نَقْبَلُ الخُنُوعَ نأبى الصغار ولو أعدى الذاجحون لنا الهدى نأبى الركونة إلى الطغاة الحاقدين على الهدى نأبى الركونة إلى الطغاة الحاقدين, الحاقدين على الهدى فالحر يأبى أن يلين وهدى ايها هادنا مفسدا او ايها هادنا مفسدا ام اهديني قد عاني للجهاد وللفداء ام اهديني قد عاني زاحف للخلد لن اجرى الدداء ام اهديني قد عاني للجهاد وللفداء ام اهديني زاحف للخلد لن أتردد أماه لا تبكي علي إذا سقطتم مادد أماه لا تبكي علي إذا سقطتم مادد فالموت ليس يخيفني ومناي أن أستشهد ومناي أن أستشهد